وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عيد كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا illa qilan salaman salama wa ashabu l-yamini ma ashabu l-yamin fi sidrin makhdud wa talhim قُب ود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرصعة إن أن شئناهم لنشئ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبَكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّدِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَادِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَادِ فِي سَمَاءٍ مِّن وَحْمِيدٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُدُ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ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 لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم